الذين امنوا والذين هادوا والصابيين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء قدير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 ومن يهي الله فما له من مفر ان الله يفعل ما يشاء هذا خصمان يخاصمون في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصار به ما في بطونهم والجلود ولهم مقعد من حديد وَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ وَمِّنْ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ إِنَّ انهو يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار يخلون فيها من اثاث رم ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير